اللهم ولز أمورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا واصلح يا رب لنا اجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون اختنا اجعل هذه الجلسات خالصة بهدفك الكريم تخطر لها موازيننا يوم القيامه تخطر لها على الصراط يوم تذل الاقدام واقل لنا بظل يوم لا ظل الا ظله اللهم نظر الينا نظره رضا نسالك يا ربنا رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار أسألك رغاة والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أسألك رغاة والجنة ونعوذ بك من سخفك والنار ادعى الخير أعمارنا قواتنا وخير أيامنا يوم عندنا وصلى وصلا الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا في الحلقة السابقه وفي ذات بلس الوحي وصلنا الحديث عن المؤسدة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي اتاه الله عز وجل من حب لرسولك عليه الصلاة والسلام قلنا ان المعجزه الاولى هي كتاب الله عز وجل لا اتقى من معجزة القرآن ولا اعظمها من معجزه كتاب الله سبحانه المعجزه الثانية كما بينا ووضحنا هو أيهم صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان سيدنا الحبيب العصير بما الله والصحابة ليس لهم لإكمة يعني إذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتكلم حتى عنه الله يعني رسول سيدنا السيد ما ساعة أو ساعة مصر ها ما خذرت ها وإذا كانت سياد ثلاث ياما الجرعات ونفكر كان أبيسا إن جرته إذا لان انت كل ما تقول لك في الصحر يا عبد الجريكة محمد سلمان يا عن على علينا الصحابة علينا عثمان قال: جاء ابو بكر، فقتدى برسول الله ثم جاء عمر، فاقتدى بالله داي. الحبيب والدنين وابو بكر الله وعلم. وقال لقد اتعادنا ابو بكر. يعني عمر بيقول على, على حياة ابو بكر وانا ايه? النحط يعني ممكن. وقلم ومتابق تذهب المحاولة البعضين حتى انه يحصل جريح من لقد اتعادنا ابو بكر. وكان عمر وحساسه بتعاداً لنا مبعضاً شو بنا مش كناه شاكناه اه. انت الاخ اللي باعنا لهم الجمعة ان احنا بنقول على ما انها ان على طايع من ان احنا لا هو اتوبنا كيف ها واحدة في واحد في يا لا اعطلني منه احنا ترطور انت كيل اتحك حسك على الليها اللي هو حتى متطور وليه عزالة هو ده ايه في رأي هؤلاء المهم قال مع الصحابه فلقد كان ابو مقر مسئولا كما يقول انت وليس عمر لنا همر عثماني عمر ده من بعض طيب في مدية الرحمن في الحديث اللي نعيش معه النهار برد نعيش مع صاحب المعجبة صلى الله عليه وسلم هنعيش في غط رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعداء أعدائه تخير الثلاث واحد عدو يفضل عدوه هم من يأكل عدوه والحق ما شابه فيه الأعدائه يعني لما يرون واحد يقاتل سيدنا الحبيب ويعاذيه ويناقضه العذاب اغلب سنين حياته فيسال عن محمد يسال عن سيدنا محمد اخر اعداءه ويسال عدو له حلقه يعني واحد عليه الواحد واحد عدو اخر ما عدوه لرسول الله يعني كلا الاثنين عدوه ببين الحبيب. عدوهم خارجي وعدوهم داخلي. او عدوهم من غير الرحم وعدوهم من زو الرحم. العدو الذي من غير الرحم هو التالي. فالعدو الذي هو من الرحم ومن سنة الارحمة من الخرابة ومن العشيرة هو المسكول. كيف نعيش في الحوار بين الإنسان في وقت واحد المعجزة وصاحب الرسالة العطماء صلى الله عليه وسلم قبل التقول هذا مدخل الواحد او الخطر لان طبعا ما تعرف احده الى وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعطابته هيدات رسول الله يعني ما تفضل على اطلاباته المدل المتجرة يعني إلا ويضح امامه هيداته الحبيب وكان الصحابه رضي الله عنهم هم اقرب الناس الى رسول الله واكدوا الناس هيبه ليده صلى الله عليه وسلم يعني كانوا اقرب الناس ورغم كانوا ليه ورغم ذلك كانوا اكد الناس هيبه واحتراما وتدخيلا لنبى صلى الله عليه وسلم اصحيحت ادخل البث بتاع النهارده ان شاء الله كتمام لسيدنا الحبيب المبتدئ في اخلاقه من محاور ثلاثه شهاده الواقع وشهادة الاعداء وشهاده الاحباب والاصحاب يعني عشان ندخل على او نقترب من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خطوه وهو فهو كان لكم في رسول الله قدوه حقه فهو البوت بتاعنا هو الايمان بتاعنا بنبي القادم ده وقائد الدعوه هو لما يبقى القدوه بتاعنا لازم نقترب منه عشان نقدر لا كلام من انواره صلى الله عليه وسلم عشان لما يبقى هو الخطوه اللي انا احدد حياتي لحظه وعملت والرياضه وحطوات الحركه حتى اتركنه في خطوات خطوات رسول الله تعالوا حضراتكم الى تهادف الواقع في الواقع ماذا يقول الواقع عن رسول الله الواقع ده اللي مبيبقاش كده وتخليه يتعامل مع الناس خبطات العيد تضربك انا سفعة الثلاثين خلينا سفعة الثلاثين الوعيات قبل حبوث الوعي احنا الزاد بات الوعي هبط عليه الوعي لما اكمله من الوعيه الاربعين فواحد عايز معناه سفعة الثلاثين جرح وصوح اخلاقك لا تصبح سبابا هل نفعل من هذه الزوايا الثلاث، الزوايا الواقع او رفع الواقع او تصوير الواقع وبعدين تصوير الحصول والاعلاف ثم تصوير الاحداث وفضحة تعالى الواقع فيما كان يرصد رسول الله قبل الاسواف بطريقة اللي هي غربت عليه الهليل الهليل ولن هو اي نبي الهدى نجد نكون فيها مالكتاب اي نزل من نزل آدم اذا تجدنا الحضور عليه والسلام الثلاثة والثلاثة جميعا اقع عليهم وعلينا الثلاثة ثلاثة نجد في الخمس خطة اول خطة الامانه لان الخائن لا يؤتمن على سيء تقول الخائن يؤتمن فاول خطة من خطة النموة الامانة ولقد وصف اهل قريش النبي قبل الرساله للامانه اذا قال الجهل الواقع تنطبق مع خير السامرين سبحانه ايه؟ اوصف الامانه وايش الواقع طعمه الذكاء يعني وكونوا غبيا سأقل ف... لأن النبي كما علمه ربه جميع الأمباء صنعهم الله عز وجل على عزه عز وجل رساله الناس رسالة الله إلى الناس أو رسالة رب الناس إلى الناس أو رسالة رب العباد إلى العباد ففي الناس تجيب الليل وفي الناس تجيب الزكة دي نفسي فيها بالعولة. ودي على الاخوة الذين تفضلون للصعوة ان اتعلنتوا هذه القوية تماما. اجنالوح عليه السلام. جاء صوته ليلا ونغار. ده ده ايه? كزمت. فبالطريقة. قوانا وإطراعا. يبقى في الصدق بالليل مره يسمر بتاعهم مره يمد ايه او يهدي الرايه في مساله الكرش وبعدين في وسط الواحد زي ايه نام فقد تماما رحمه الله اداره الترايد لا يعطي. لم يحدث في العالم. فهو يحدث لتدخل عدالة الثماث. صحيحا من يوم الجمعة من اليوم النهاردة لم اقابل انسان من الاخوة الاخبار الموردين وغير الموردين او في تركنات او في اي اكتماع حضرتك. الا واحد عن رأيي الشخصي في عدالة السماء في احداث الجنود في امريكا. ابو لما جابوا الجنود من 150 و200 سنه كانوا جايبهم ليه يستعبدو جابوا عشان يطردوا هذا المهجر عشان يشتغل على الفلاح عبيد وكان الأمريكي يقف الارض يعترف بكثرة ما عنده من عبيد كما كان يعتصم ابو ذئب وابو زهاد فاروقه وهميه بن خلف والوليد بن يا بتروحوا تحت على مدينه ايه؟ اسحبوا فلوس جيبوا الفلوس لما دول خدوا بالهم بده يدفعوا عنها اسمعوا للحديث بقى الزندور تصادف قال, قال كما ان نستعجل بشيء غير البلاد جعل الله ذله على يديه ذاهب بترين الجراف والخليل خلاص الراجل كان قال له انا هنقوا دوامه حاسب ولا هتركك فقال لك احنا دل عسى اتعزنا في جلعة نفس فالتعز بشيء من عباد الله فجعل الله ودله على بكم هذا قريب السماء فإذا الله عزى يجب عندما يظهر العب عباد الله حتى ولو كانوا هم فان فإن السماء بالتمائسة تدعى ولما شاكت للتعز بيتي وقلت للكثيرين فإن سيحدث في ثلاث في أمريكا ما حدث في ساعات رجل التكاثر اعتبر بعض الحاضرين أي كثير من الحاضرين قلت هذا في ثلاث حاضرات في أماكن مختلفة والتنزلات موجودة اعتبرهم المناقشات كانت موجود بعد كده أننا رجل أنزعه إلى الخيال لأممنا المسلمين أنا لا أنزعه إلى الخيال لإنما عندي يقين في نصر الله للاسلام ان نصر الله الآن لأن ربنا الايه انت حرق مهمة ان تعدوا لهم ما من المنقوب الواعدوا لهم ما استطعتهم انت عليك ايه اجمع الجميع اللي تأثر عليهم فعلم هو ان تألقي في قلوب الذين كفروا الراحة وذلك الرسول قال ام المعجزات الخبر قال يا نصرت بالراحة مسيرة جهر قبل ما يتعرق لتعرض يكون الرئيس في, في قلوب اعدائنا لو سرنا كما كان الحبيب يسير لتجعل رهب في قلوب اعدائنا فما يدفت في قلوب أعداء رسول الله سيد يا موسى ذهب الى فرعان فرعان هذا الصغير فرعان فرعان فلنمو التناثل معان ايه من منصقهم فطانا الذكاء قال انا ربكم الاعلى ذكر هذا الرسول كان في مناجاته لله في ايه يا رب قلت لمن قال انا للحكم الاعلى قلت لموسى وهارون تقول له قولا لينا وانا اقول سبحان ربي الاعلى كماذا تقول لي وعيد القيامة يا سلام على الذكاء تبقى الدعم الرابد قال انا للحكم الاعلى قلت للمندوبين دمين اه <سؤال> او الرسل فقول له قولا لينا طبعا بقى فقلت الحالة أعلى يا فرأة يقول ايه على الوقت وقعد عنده جلال على الوقت عنده آمل في رحة الله بس بالعجب بس بالعجب ان قوما الغربة من يقولون نصدر بالله الظلم والله لو احضروا الظلم بأحضر العجب فترين عنده كتما يا ذات الى الثبث وقعد قالوا يغلق فوق الجبل بان عفرين ألوحين هارون قال لقد سوف الله ستتلتب فوق الجبل قالوا لا بل أنت قتلتب ليخلونك الجو الله, الله, الله يعني, يعني رسول سخارك واحد نبي رسول كريم يقتل نبيا رسولا أخاه اتفهر. اتفهر. اتفهر. عبدالله تركة والخيرين يقول لك نعمه كله يا تركة ما عمين عبدالله تريد ويقول لك كله هو الحظة قسرية عبدالله وكان أحد أكبر اليوم يقول لك الحبيب قال أريد أن أسرع الإسلام يا رب خلاص انترع قلبي للإسلام خلاص ما فقد قال يا رسول الله بسماع اليهود حكم الاول وانا اتخبى وسالهم عنه ما رايكم في الاسلام قال والله يا محمد في النجمه سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا حكمت له فرحت له يا رسول الله قال انا احمد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الخبيثنا يبنو خبيثنا من يبنو لذيذنا لكن للأجد اللي بيحضر حركة المسلمين في العالم الاسلامي لا يقرأوا التاريخ ها؟ العيد بركوه لكل من يدون في محالة السابق من كتاب الله في صورة مجدة سجان إسرائيل يقول لكم أفتتمعون أن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرقونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون حدث اصناعون يسموه العلماء بلغه ايه باتخاذ التمثال ليستنكر على المسلمين حدث معه ان اليهود يؤمنوا لنا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم واليهود ان الله لم يرض عن المسلمين حتى تتبع مليته ايضا مله ابراهيم حميده فات التوحيد فتحذوه لولا ان الله هو ولان نظر يا موسى هل قتلته ليخلو لك الجو فنقعت الملائكه جسد هارون فطارت به فوق رموز بني اسرائيل واروا الجثه انه ليس فيها اثر من اثر الضرب ولا الموت ولا القتل يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى قبل أن يجلد يجلد يجلد يجلد ما؟ لا تتروف ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه الله مما قالوا وكان عند الله ايه وليها وليها وليه. حاضر يا متن ان انت فيما خاض فيه بني اسرائيل الفطانة بتعاد شايدنا يقولنا سابس يعني يزيد الكره والخار سيدنا عيدة نفس القبيلة في سيدنا رسول الله فعرفتنا عن ركانة ركانة المطارع العربي رقم واحد واحد مطارع كان مطارع قلل حرة قلل يولاني اتقل اللي حضر منه مطارع انا بتاريخي السماء احد يعني مطارعه كان التصريف، فهو رفع المسلمين مين المسلمين عدونات بطول عدونات بطول البراء التعزب وعندما تقلق عاديت حق يحميهم ومفضل خلق تين الجديد الرجوع العادي احنا نلعب لعبه منهم الواحد يقضي عليه كل مانو اذا كان رسول الله يعني مكه امتعه كل الناس يؤخذ منهم ما يرد الا رسول الله اي واحد تقتل كلام الكلام الا سيدنا الحبيب هذا الحديث عن يا ركانه الصلاه الا محمد لا تؤرد نستطيع امام اصحابك ها ها اولا زي ما الاراضي الالفي عمر بالخطاب ايه كان يقول له يقول له ابو جاه يا ابو جاه ابو جهل ايه ابو جاه ايه ابو جاه حتى ابو جاه ايه Oh, John, repeat. But a carnivore, it's up with me, التسيان دخل في قلب ركاة يوم ثلاثة يبنى الحديث مع به ركاة وانا تتكلم مع ركاة يورا فيك الحلام مع الطابق راح الجيد من وراء ركاة انت تفضل مع طابق ورحمة الهدن يعنيه ركاة بيجيبه الشريفتين وكان بيخطف على جيد هارف هارف اللتما كان هناك يد قريانه من يهي رسول الله فانا امتعه على وجه الصحابي او على وجه الصدق ابويه من الجمعه ريحه الوطن السعيات لرسول الله على الوجه اللي مسح كاننا اخرجت يده من جونه عطار لكن حافظ كيده من بتاع العباس ريحه طبعا. طبعا صلى الله عليه وسلم هات هذا هات وخدها جرب حب من يشتري هذا العبد يني شريت هذا وكان قدر منه بلاش بتاع ترن لو حد كان من القناه ده يا هه و من ال 55 خلاص كل واحد والله اذا إذا تجدني كافيا يا رسول الله ذهب لأن انا ما تريد حاج ولكنك عند الله غارم يا ركان افرح ركانه له إذا لكتنا من سيدنا الرسول لله لما ينزل نفسنا جره كما تحدثنا من قبل وجاء إليه عبيبي بن حاتم الثالي وكان عبيبي كان عوض الرجل أمر قال لله عادي اشترك فروح تلتفعنا لما وقعت الاب وكان محمد خل تبيل فان ابي كان يحب مكارم الاخلاق قال خلو تبيلها كان يحب مكارم الاخلاق وانما ابو ايس جئو تلو لمكارم ان الرسول حتى على عطلة. عادي ايه وقف البتاع ابو بكر وانا سايق الحديث كان دايما عند رجليه حبيب المصطفى قال لي يا رسول الله دعيه تحت الله ربنا دخل على بتاعته وحاربها الايه قاعدي على التراب عليها عادي لحد الطائي الطاهي العرب يقعد على الارض شبان الناس يقول له اذن القفو ها تحطط العباية وبعد يحطها على راسه، وقال اذهب ان لا اله الا الله وانك رسول الله يهجل الناس ملاجبه واشو كده ان الفئيري عنده بها عمد كان احط الناس ليه اهل القفر والمسكر كان يقول ليه قال لمن عاتد لاتيه امربي ها وعلى الجنس يشتكره أحلو الجسور بالصلب يا رسول الله الناس اللي عندهم جسور يعني عبايات وملابس وتجارات وبلوز يطلون معنا يطلون معنا ويطلطلون ويطلطلون ويطلطلون ويطلطلون ولا يفتقت لأن ال ال الله يعني يعني من أنا أسمع الحرف ارفع السموه من قبلكم ومن جاء بعدكم إلا إذا صنع صنعت نعمل ايه؟ هل, هل كل بيقول لفرد الله الحاليات الرجل الحمد لله الله أكبر ثلاثة الثلاثين تكملوا النية بلا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يمرك يا الحمد خرارة الناس يبقى خرارة فرحة, فرحة, فرحة ايه؟ عالم من ثلاثة ولا مع السطور مع نظمه قال الكرة قالوا بالله قال هذا يا الله يا إبنى يا شاهد وطباقة رحمة الله يعني يعني سبحان كل شيء مع الناس سبحان الله انه الله واحد من أهل القطر لا الله من فتح خنجر بتاعه هو اليابه. وقاعد يهور عليه الاول ما ينسرج. انا اتخلص عليه. قرأ جمع بمجابة حتكى والمحابة قاعد يسترابه على جيسه من قديمة اللي جارده فيها والحنين بقى الى حرف الوقت. الحنين استلاح تحت شجرة. فتح عليه. وجدت مبادح. وقف على رسل استيده ايه? انحضر ايه. ما يمنع كميني لآنا يا محمد. اه مين الله يبقيتك عن قال له الله راقعت كيفه من يبي قدال قل عرض الناس يمنعك الانا بالني قال يا محمد كن خير يا ما قلت ايه على, على من شوف شوف يا الهي كن أنا أحرق ابن رئيسي حسن الحنان أحرق إيد على صدره اللهم أسره صدره مظاله واحل المظاد بالله بعد محرمه اللي هو هذا ما أفر إيدو كم حط غضلك اللال إلى قلبي أفر إيدو خد حط اللال إلى قلبي بالامكانيات لا تكون إلا للنبي صاحب وطرق الحياة لازم تعلمه كيف ندعو الناس إلى الله نكفر الناس من الناس الرحمة الله لا الناس من عذاب الله ولا نؤمنهم من مكر الله والناس في لا نصنبه من رحمه الله اللهم لا نصنبه من رحمتك ولا تعملنا من مكرك في عرض العالمين امين العالم. يا رب يبقى هذه ايه في, في, في الواقع امين الاربعين سنة اللي قبله هو عليه احد كذب قصف. هل حد بالتاريخ. هاسبت انه رفقد كده كده. احباب. احباب. لا تذيك قال عليه. يكذب لم يكذب لن يكذب قصف. وكيف يكذب الامين ذات. هو امين يعني عن ايه. كلمة أمانة حرف، أمانة شريرة، أمانة عادة، أمانة فاسد، أمانة يحملون عن جمل أمانة كل شيء من منصور الأمانة كانت جريمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة قاتحة جدا عدم خلد في الخيانة ودفنه الثالث من صنات اللبوة أي لبس صناء المنصاب المنصاب كان لا يخالف قوله فعله أو قوله فعله يعني ما قلت حاجه وياكل درسا ولا ياكل حاجه وياكل درسا لا الكلام اللي يقوله طبعا شو اللي لك هو اياك شو اللي الله وما شو اللي لك هكذا تتاثر نبوه كما اريد ان اقاربكم بما انهكم عنه فان خرجت اريد أنا انا يا ابو حمد لله بكمال من الواقع. أنه لم إنسان قبل لم يظلم انسانا قط وظلمت لا قبل الوقت ولا بعد الوقت ابدا لم يثبت انه ظلم انسانا قط رجل الاعرام جاء للتجير في طناديج مكة ما لك؟ ما لك. هل ان ابا يهت اشترى مني بعيرا وما في باتاء ثمنه تخلصت بالجوت الدعوة قالوا عن احدا ياتي لك بحقك عن ابا هل كيف الرجل اللي عند الحجر الاسود اللي سيب له؟ هو ده اتأيه مين؟ سيدنا الحبيب هو بيقولوا بيروحنا ده اللي بالتخير ايه؟ ايه عزيز على منظر هل ايه؟ اه؟ سيدنا الحبيب يا الى عزيزان ايه؟ هيحصل منظر ده؟ لك تتخيل خلاص اقل عرض خلو نعم انت ده جهد السرق اللي ما لم يعطيني الثمن او ماشا مديرني يا أبو لا عليك لكي تأتيني بحقي عندك اللي بقان لو أحد يقولوا يا عموانا ناس سلسلة اللي بقان ولك عموانا حدثينك بالحب هدرب بالنزل اللي حدثت لها دي شلال حد الحياة في شوف يا نستاذ تحريف ربعز اللي قريبين في الاغلاء يعني انت تبقى انت كان كالفضان لنصفت مريدين أفضل النبرة يعني يعني جانا كل حاضر يعني ايه دمت هادلين ايه دمت هادلين ايه دمت هادلين اعزالك من الملتجنين بالفتال والسن خليني مهروف وحمد الله على نعمة الله وقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا ان هدان الله صرق تييننا محمد الباب على هديته الكفار راح خارجين المتكله فين راحوا على الايه على اللي يقف خالد ابو محمد لا يا باجه يا با الحكم انا لا اعترف هذا حقه ابو جاسم راح رجع خطوتين ثلاثه سمعنا وقعدنا يا محمد احترموا القرار ده الرب سكر هذا هو راح على مين. على بجهر قال عندما صرق الباب عليه علي وقال لي أعطي هذا حقه رأيت جبل أو خلفه فأرجع يكسر عن أمياده ليلة أعطي الرجل حقه وأقادني هذا البعيد وسلام على جنودا لك روها وجنودا لك روها فقال تقليل مع الله وربنا يرسلنا الجنود لا تراها لأن لله يد تعمله بالخفاء ساعة تعمل ولا تعتسلها فإنما تعمل بقدر الله عزوجل هذا التعفس خلوا خل كل ناس حينه صاحب الكون يريد له على المسيح أصحابه هذه شهادة الواقع دعاه للشهادة العاش الخطوب وبعد ما على هذه العاش الحفاظ والاشباح حدثنا أبو اليمان الحسد بن ملافق ان عبد الله بن عباس كان في العنعاء الى سبعين أخره, اخره ان ابا طفوان بن حرب طفوان او طفوان بن عيون قال انه ارسل اليه في ركب لنسته بالحديث الى حديث بتعييه الى الى الوحف ابو طبيعيه فى رحلة وكان دايما هو يقول الرحلات الصحمة التجارية بتعزمين على فريس ووضع الاول امرحل يقول لك نحل تجاري. لا نحل التجاري لان النفق الى تجارة تجاري وليس تجاري تحر لك تقول تجارة ولا تجارة على ادلوكم على ايه تجارة اذا محل تجاري ولا تجاري ابن ارى تبقى عنكم قرصا هي خلاص في, في الحاره هذا من قريب فاتيه وهم في ايريا الله ما قاعدين يا رب في نجدك وحوله عظماء الروح حول مين على ثم دعاهم ودعا في ترجمانه المدرس فقال ايكم اكرم نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي من أعرف واحد فيكم نسبا للراجل اللي بيقول ان نبي له صلى الله عليه وسلم العيد بن دونيوس الثابت الخارجي والمسخول عليه من الايه؟ من الرحم والعشيرة يعني مراقل بيتها المين ادافه فيه. فقلت انا اقربه بالنسبة دمين فقال اتنوه مني وقربوا اصحابه فجعلوه هم عند فهره ليه؟ مراقل المسخول على الاحلام على عدلة السائل مهده قال كبت تكذب ثم قال لزرجمانه يقول له اني سائر هذا الرجل فإن كذبني فتذبوه ها سبب لما إيه سببوه كلام الطاعة قلوه فوالله لو لا الحياة دمين لو لا الحياة من ان يكثروا علي كذبا لتذبت شوف شوف أبو كفره لكن خاصة يكتب، واحنا وإحنا كثيرين في النار الوصولين يتكذب فأنا بصراسة لسا عليه أنه أنه مرة يكون يا رسول الله عبدنا بكذب قال لا النوم كذاب. مش ولا على رأسه كان خطر أن الصدق هالركاب ينجي لا يجري لكن والصدق انا نقول لكم ولكن ينديك سبعه خطوات فاكر الراجل اللي بيجري بيجري من وراها عدا فاكر طب واحد الراجل بيعمل خوف يعمل ليه في اللي من هنا في واحد من قالوا كان بيجري ده عند الراس علوات بتكرر وتتعب قال اروع لو فتحت هذه اللحظه بص بعد هل في حد يقدر يقلب نفسه بعد كره مدي راجل بيضحك عليه فبنوه عادسه فقرغوه هو لاي خرج من تحت كره النسمه ماسك بزماره لعب في النيل فطار ومن الفتاة ده أقول لك قدوني هل يسكد اتصرف عن جاهزك أولا العرض أنه أعرف أنه تفتشفين أتوى حدود ها سكت الله كده أنا عارف أتجرب مره حد. انا تجرب تجرب تجرب على سبيل التجربه فالله لولا الحياة من أن يسروا علي كذبا لكذك عنه ولا ما تأرني عنه او السؤال وسأركم تقول هذا السؤال وليشهادة الاوه الاعراء في رسول كيف نسبه فيكم النفط بتاعه هو المصرد هاللعنا من رعاة الناس قل هو فينا ذو نفط تأثنى عشرة في وسط عقد المفصل ينحرف تدريسه، غير وسط في الرأس، ووسط نخر الجلد، وسط قويش داخل الجلدرو، ها؟ عود على أنا خلق كنك المستغل حولينه كل العامل اكتب ونبضح ونبضح خلينا مع اليد. مع اليد. على الله السلام ماذا قلينا قلينا مع ايه مع برضو كل كل ها وجدت الدواء قالوا نعم قالوا وما هو وما هو خرجته قرضت في رجل الدين لازل مش ستعال لكي تتعلمه العثل ما كانت التقاط رحاجم على رجل السكين وفقاً ايه؟ وفقاً تتعلم ان الانجلس اتتت التعلم ايه؟ هل سيبتين دونه؟ التكريب عليه ايه؟ ورزه ايه؟ ستن ان رأيه من جادت الملوك عليه السكين ايه؟ ها؟ دلوقتي دلوقتي وانا قال عن آدمه؟ قال لا انت النفس نفسنا ناو ماذا نفسنا؟ طال قال هل قال هذا القول منكم؟ اعهدوا صفحه قبله من, من قبل كده يقولون يا العرب عجل الكلام اللي النبي ورسوله قلت لا لا قال هل كان من آبائه ملك؟ أضغط. قلت له قال راب قال قلت له قال رابنا من أكثر الله قلت معذب ها معطاؤهم من الأول قل قال هيفيدون أن ينقطون قل يردون. قلت غرفة. قال. فهل يرفض احد منهم سخططا بدينه بعد ان يدخل فيه. قلت بل. قلت لا. قال. فهل كنتم تستهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال. قلت لا. قال فهل حاجه ها لا خلاص انا انا رافع دراسه او جايب يعني الدكتور دل... دل... دل... دل... حضر يعني ايه مع وحالفة الجمهور قلت نعم قالك كيف كان اختشاركم فيه لقد ايه قلت الحرب بيننا وبينهم اختشار يناد منا ونناد من مرة كده وايه مرة زي ايه يوم واحد. بعد ما حدثت حدث ما حدث اللي لحضر وقت حدث كان على الجبل يا محمد قال لا يجبه احد حجر دعين تلتنا الراف لا على بق على رسول ها يا لا يجبه يا عمر رفت القطار عمر وي تتحدث مجدد لا الكفيت من إذا ستناج إيه؟ آكله خلاسة هو بقى دفرم الضغط قال له بل الله أعلى وأجل فيه على إيه؟ قال له خلاسة لنا ولا ولا لنا. احنا يعني ها؟ وعنده الناس <تحدث> بتاعوا ايه كان المرحله المرحله اللي بنتكلم عن ايه عند المرحله المهم الحرب بيننا ايه واضح ابو سفيان يطلع بتاع بعد ما ينفرد في الايه يعمل بلدها احنا نرجع وهم كده بعد ما نرجع في على رفين. الله هو نعم الوكيل من قلبوا من الله وقف لم يمتثلوا السوء واتبعوا رضوان الله والله بالقمر العظيم الله What, you that? Just for what's next Respect. What's good? I am through the have been, линain! Well, I am Confusive. What're you telling me? God's dreary head of the earth. And you are the31. هربا تسوى الفجوز تحطوا راية حمرة فهي رجال على المرأة الواحده فتحفوا وبعد ما طبع يجيبوا اللي دخلوا عليها كلهم وتلحفوا بأي أمر منهم فالأبو ده أبو بالأمر محسينة لله لسمه البرايا. رب العالمين ولذلك ناجد تغفاكم أولياء الأمور اتقوا الله في بناتكم و الله في سببنا اتقوا في في هذا أقار هذا الله نتلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يأمركم او بماذا يأمركم امرنا بالصدق او يامرنا بالصدق والعذاب استقامه لاننا ما زلنا نهيب برجالات المسلمين ان يتقوا الله عز وجل في نسائهم وبناتهم وبذلك يكون قد اتقوا الله عز وجل في شباب المسلمين لأن العين تزمي وزناها النظر واليد تزمي وزناها اللمس وهكذا الزوارف كلها ويصدق على هذا أو يكذبوا الفرد نسأل الله ان يعصمنا من كل سوء، وأن يقيمنا ويأخم على طريق الله وأن يعودنا غطة البصر عن محارم الله عز وجل رجالا ونساء وأن يعطيك ذابنا وبناتنا ونسائنا وكل المسلمين الى ما يحب ويرضى ان ربنا على ما شاء الله يامرنا بالصلاه والصبر والعفاه والصله بشده قبائل لا على شيء يقوم الحوض سنوات لترم او واحد في بس الشعر او بالجعر دوم الحر بنا قابلتين وتقوم لأسهي خدام فأمره حقم فقال الترجمان الجمان قل له عن نسى حيث حقا سرق عن نسى فذكرت انه فيكم زونتا فتذالك الرجل بعطا لي نسب قومها. قد له لقد جاءكم رسول من وفي وذكران من انفذكم. من انفذكم. سبحان الله. يعني ايه هو? يقول اصطفى الله من حرسيه ادم واصطفى من ولد آدم إبراهيم. واصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. واصطفى من ولد ما من كناناتا من كويتن جني عتمانات وصفا من جني عتمانات عبد هيار من من هيار عبد فنان من خيار من خيار من خيار. من هيار من هيار من هيار من هيار من هيار من هيار من هيار من هيار من هيار لما هنيجب على كده انت لما ابو طالب اقت ابن اخيه كان عند الراسل طرفات الجنة قال له ابو نعم تأمير الراسل عسنك راحا نفت كده ينقوا معك عندما تريد كده انت لن تبقري فكان العرب يريح عنه فكان ايه عرب ابو قال انت قال انا عسنك هذا البداد الذي يجب سنكعك التجرب قال لا ليس هو ابنك هذا قال سنتم رصد ربها اخيرا راه جاء رسول الله ساتلى عندهم علامات عندهم كتالون على لو عرفت انه انا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ان يصدروا بان يجب جبت يكون يجب ان يكون يجب ان عن يجب فذكرت يكون فيكم ان يكون يجب ان في يجب قومه يكون هل قال احد منكم هذا يكون فذكرت ان لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأجد في قول قبله صح لا واحد طلع على الايه اصدر كنت أجل من اللي واحد أجل ها نفس واحد يعني وجوده ما على أحد أنا خذت له رأي عرف في, من في الكلام آخر ناس أي على واحد تقول جودنا في بس ما يقرأ عنهم الجمعة والكتاب اللي اللي ثلاثة ما حد يأخد اخي عندي فكرة بجهز الخطبة وبأخذ منها السمة المهلية بيطلع عندي الطبيب تنفسهم الله كانت تجمع اصدقائي سواء تقعدون على الجامعة ماشي بسرعة تحريمها قل عارفة هل واحد هنا في الدكتر ربنا شايل نبيض صل وراه عارفة لو لأ ان حضرتك لبعض كتب كتن بذوقت والأدام صادر عليه خلال التقاوي يهيبقى ابو نزيله كله كنت لا احنا جزء بعد هل أنه يبدأ اخوانا جزء اخوانا كان من آبائه من المجل فذكرت الله قل فلو كان من آبائه من المجل قل رجل يبقى بمسجأه من إذا راح عنهم قل لكنا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 اريد ان تكلمك وما تكلمني فكيف حدث هذا مره من قبل وان نمله سلمت سليمان فتوقف سليمان وسمع منها وما انا عند الله باحقر من النمله وما انت عند الله بااعظم من سليمان يا مارك نعادل ماذا سرع من فوق البرج وقعد على الارض وأطاقها الى الرجل وذكر يقول لك اتتتت حبيبي يا ظاهر ان تقول لي ابيض اتنبطين الا اتتتتتت هل قبل ان يقول ما الله فقد تعرف انه لم يكن يذر السبب على الناس ويقلب على الله ما قالوا لا انه واحد على الناس من اولى انه اقفت ما قالوا بقى اقتبرت قد انا تقفت بقدانا انا اقفت ان انا على الله يعلق ودان اقتبر ودألتم اتراكم ما فذكرت عفوا انا العفط الاولاني خافوا من ايه ان من إيه؟ من ده... ده. ده. في قلبه واحد أول. في قلبه سعد بن ابي وقام وعمر بن ابي عبد العطار بن عاش وجراء بن عاش الصغير بن عوام وسيدنا عمار الله يبارك او سيدنا انظله او سليدي او حجب من ايه من الغلابه ها،, ها. خطر ببال ببال مره ان يحسد على ابي بقى. وهل خطر لذلك البرك أن, أن يتكبر على ملاده؟ كلام جمعول لرواد كتابت من أرمياء وبقراء ليس الإسلام ضد الغذب وليس الإسلام مع الفقر مع الفقر يعني... يعني الفقر... لا. ليس مع الفقر مع عدم العمل يعني شيء يأكل من, من على فقيرا لا فقيرا الإسلام ولكن هذا كثير الناس في, ثلاثين في عايز على الشارع كثير من الناس التدخين وجميل عرض مدرب المدرب العيد او عدم العيد العيد العيد العيد العيد العيد العيد العيد العيد العيد العيد العيد العيد العيد العيد العيد العيد لو تسير على جد بعديهم، بس بس على ربعي، تعال إن تقربي بخمسة نجوم، بس ترى لا حتى جربته، عاطفي اليوم. الرودي، ترى العربية، عطري، هم صوت عنده صوت صوت، عشان المرور هو إنسان صوت صوت، بس كأنه. العربية تمنى، ترمي ماذا ايه؟ اندريجا بلانك الزمان اندريسة بلانك الزلواء ها؟ العسل تاغي انفرد بعد ايه؟ البابا حتى جاي راكب الكلام دلت عصب من ستة قمع عمره عليه ايه؟ مبسوط حد بتبين راح ايه؟ تاخد العسكر انتقل ده الله عينه يجي مع العسلج والله يا اخويا دي اعطرتها دي ومن كمان كان ابتدت برده وبعدين حتى المرور غلابه يعني برده احتمال تعكسه مستني لكن بتوع المرور الحقيقه بترضي ربنا بارك طول يعني ما كانوا عليه او وربنا يبارك طول واحمد ولكن يقولون ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يكون هناك امر يكون وبعدين عبد abbad al-Huram才 estos nicht. Abdullah al-Jula weiß enough Tag in Al-Huram Bisa menjawab, Ana Mar общем- December storyline bambaistas Give commissioners in containing Ihr hace Islam. This is what is gonna happen to you? Bisa jubila child следует, similarly he ومتبال يا ربئين ساعة بس بحكة كده ديش توريش بتجي يوارا كالله فتنسى تستنسبوا بسفكات الله وصولنا الحبيب قالوا دي كانوا دون عشان تخذها فلسف الاسكال اعدى الاعداد ويؤذيني ان جوه مصر بلاد المسلمين مسلمين اعدى الاعداد الاسكال اللي قلنا عليها يوم الجمعة اللي هذا تخطيه وفضل تخطيه هذا امر من الله ومن على أمر على الامر فقد كفر بالله على وجل. لا احدا ينتقوا بالجهالتين ولكن نقول ان هناك امور معلومه من الجيل الضروره من ردها فقد ردى الامر على الله ومن ردى الامر على الله وبعدين الكلام لما يكون على عواهره يقول إذا كان جدت من ناس جائلا سأقوم عن سنوخ وقفاءنا ديه يلين منذ التكريت من النمز والغنز والمعصاد سبحان الله إذا كان ما هو قتال فإننا ستعوا الواحده منهم او الوقت المصحة الجديدة مع الله يعني سبحان الله فكل بني آدم خطار الله المصورات يصور كان المسجد عند المسجد والمصاورات تصور هو ده بس كان في يقول لك في, في, في أحد بعد ان يدخل فيه فذكرت وتأثرك لياخذك فذكرت أن لا وتداعت الرسل لا تغدر وتأثرك لما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبد الله ولا تشركوا به شيئا وينهأهم عن عباده الأوثان وينهزم عن عباده الأوثان وينهزم كان ما تقول وينهزم أكبر... عن كان الأوثان وينهزم عن وسيملك موضع قدمي هاتين عدت ان لم يعرف هذا ما الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمان ايه وقد كنت اعلم انه خارج يعني انه اظن انه منكم جميع جماعة يتنحروا على هذا المعقول ان منه واحد هم والحمد لله الأوروبيين اللي بيسلموا لو جميعوا متبحث فلو اني اعلم اني اغلف اليه لتجسمت لقاء لأن انا لو اعرف ان ممكن يتم اغلف في ولو قمت عنده لغسلت عند قدمي من تغسر ايه؟ ونجدوه كلام ده اه الهرب بخاري هذه التي حدثت في العام السادس من رقم هذا الحديثة اه اه اه اللي اللي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دحية. ربي الله تعالى وهو هو جمهور الاجتماس كان بقبيا جميدا لسلقة وكان رسول كذل جبريل به والعايزين يعرفون جبريله مفتل الوضع دحلة ربي الله تعالى فالكتاب قال له من من كيسر أكتب من الإيه؟ الموضوع الكتاب الذي أرتله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جرم من محمد عبد الله ورسوله ورقنا عظيم الروح سلام على من اتبع الهدى التلاته اللي بنقولها السلام عليكم بينك الرسول عليه السلام رحمة الله سلام على من اتبع الهدى انت كنت من التابعين الهدى فسلام عليك طب ما سلام عليك التقارير كلامٌ على من الزرق وفضل المنزل جنب الحياة عشرين سنة لنزل جنب الحمد لله السلام من إذ قال له ربه خدم هل قال طال أجلمكم لرب العالمين هل إذا عبد الذي وضع عمليه هل قدم جسده للنيران وإنه للقربان وصعابه للضيفان فنال ذلك الرحمن عليه الصلاة والسلام أسجل الله أن يركب الرسائل فإنك والليل فإن عليك إذن الأريخيين الأريخيين جمع أريخي والأريخ هو الأبكار العربي في التقرار يعتبر اي واحد عنده ارض قطرة يعتبر وأي أرض فيها أرض قطرة وارض الجميلة العربية كانت من العصر والاوان كانت ارضا خضراء وجدت علامات الساعه ان تعود مرود ارض العرب مرودة الخضرة يعني صحراء الصقرة الفحراء مبطلين في الان من, من حواليه على اين من الايام؟ وهي ما انك عبادة قوة للغاية صدقت يا رسول الله عن الهواء نعرف من أنت ويا اهل الكتاب تعالوا ولكن ليسوا سواء بيننا وبينكم. كلا سواء. ألا معبود من الله ولا نشرك به شيئا ولا يكتسب بعضنا بعضا قربا من دون الله تقل للمسيح ممث ولا تقل لأبي رضما ولا تقل لفرج يئم أنظر يقمن الله كرما. كله؟ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقل اشهدوا ناس بانهم مسلمون صدق الله وما قدموا من الله سولا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا لبث اجتماعكم وبارك الله فيكم وهناك بعض الاسئله سوف عنها او عليها بعض صلاه الاسئله شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يعني يعني كما سامح... حسنا الله من يعني جنبنا عنا فتاوى خطا لا تطي على اي واحد يثق به انا خاف هذا فكل اسئلهكم المسطوبه سوف نجيب عنها ان شاء الله عشان تبقى امانه فان الفتاوى دي تكبر بروح دي يعني الحياره تقريبا يغلط عنا خطا بتاعنا ولا مره ما زلنا نرجو من الفترة. هو اللي يصل بكم لانا القرآن غالب القرآن غالب وليس نغلوه فكلنا ما نكون عرضين القران لا بد ان نقضر لا بد ان نتبه الخطأ ولما تريد في تعمله من تسمعه على الخطأ فقط اجرم من تجدر واجرم في حق من سمع واجرم من حق من من حق في حق من قرأ ثم اجرم في حق كتاب الله عز وجل سؤال الأول أي أنواع النصف الثلاثه في الحج أفضل وأفضل هي أسينا على مكان الحج وأنا إن شاء الله كفوا في من لدرس خاص خاص يقول الإخوة إن على الذهاب قريبة في الحج إن شاء الله رب العالمين. فبإذن الله أقعد في النعيم عن قريب كبار وأتى حضرت خبر في فيه عن الحج لكم المناهج بتاعت الحج بأنواعها الثلاث. جاهم. الأخرى الثمان كم ساعة بدهم ركض إلى الحج فنستيسر من الحج. هل المتمسك يروح هدايا للأقارب. وفي حيام ثلاث في الحد والتبعات اذا رجع. اذا رجع العصر في رجع وذا على نظيف الحد فهليجوه في في جلده اولا لو انقف يسأل ما تسجيل الآية نقول له اكدوا بيجاوب اجابة انت لا علاقه لها منها مثلا لاتخص هزاي او غير ساق في حج المتنجأ المتنجأ للانور قبل هليامن الحج بأيام قويلة فبيعمل عمره ثم يتحلل فديك التحلل من ملابس الإحرام ومخبورات يعني دي الخطة تجي أو نصف أو يعني إما قرون أو الإطار اللي يكون اللي, اللي بتخيبه ده أبو تلتنوني شهر السمريات أو كل سبعة من جدنا بقر يعني أو جد هي هذا أما في هنا محرم ويرضى اللغاية ما يصير عرفات عرفان من الى رجل الجمارات الى طوافل اتطاغة فهذا علم جمال النص لمحاضرة هل المرأة استعمال مشيرا عارف عند بدء الاخرار لا اي رائعة كان يجوز المحرم خلفها هناك من الأجياء الضارة التي يباح للمسلم أو للمحرم أن يحصلها فتنطور لحضر عمر بالثورة وصفت لغمر ما الأراض في النساء ما جدر الأراض في النساء في النساء في النساء أن النساء لو نتعطى بطريقة معينة باين التعطى حبوما الحمل فلا تأتيها الدورة التهريئة أثناء الآن ورصة بتقول في, في الطريقة اللي يستعملوا أنا نفسي فأعرضت نتاك التعامل حيث ولكن هناك البنين يعتبر اعتقار الطعام في القرم من الانحادثين أن هذا للبادع فقط حبل الناس عادة وفليهنا موضح الناس تأخذ معها طعام من دلبيه لأنها لا تتحمل الغداء بناه فإذا لم تقف أهل من غدن ما يقفز لأبناء كم تتكار كم تتكار الدعاء في عارضة في أمور الجملة قد تعود في فريضة التاري، عندما تعود الأمريكيين بالعهد بالدين هذا تمام. ويرجوا في الآخر تفسح لقب عن الحاد، كما هذا واضح بإسم الله. إن الله قدير، أتلاهم عليكم ورحب الله وبركاته مع أعياد إخوانكم بشركة أهل السنة للطوسيات والمطيات بالقاهرة والأسكندرية والسويس والمنصورة. وجن الجوالين